وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي namalais necessary, remain and وَبَيْنِكَ close, and between us条denne häsi formalize me, and in between us条denne hamaah انما الهكم اله واحد فاستقيموا فاستقيموا اليه فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون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 وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٌ لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ استوى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين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 فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما كافرون، فأما عادون فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا، وقالوا من أشد منا قوة، أو اللَّهَ يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ حِسَّانٍ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 فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعدام تا اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله قالوا خلقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا.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 Välänjäziännämmässä, أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ on ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ هزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أطلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة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 صالحه وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنْ مَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ أَسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ